إن للخلوة تأثيرات تبين في الجلوة فكم من مؤمن بالله عز وجل يحترمه عند الخلوات فيترك ما يشتهي حذرا من عقابه أو رجاء لثوابه أو إجلالا له فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عودا هنديا على مجمر فيفوح طيبه فتستنجيقه الخلائق ولا يدرون أينه وعلى قدر المجاهدة في ترك ما يهوى تقوى محبته او على مقدار زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يزيد الطيب ويتفاوت تفاوت العود فترى عيون الخلق تعظم هذا الشخص وألسنتهم تمدحه ولا يعرفون لم ولا يقدرون على وصفه لبعدهم عن حقيقة معرفته وقد تمتد هذه الأرايح بعد الموت على قدرها فمنهم من يذكر بالخير مدة مديدة ثم ينسى ومنهم من يذكر مئة سنة ثم يخفى ذكره وقبره ومنهم أعلام يبقى ذكرهم أبدا وعلى عكس هذا من هاب الخلق ولم يحترم خلوته بالحق فإنه على قدر مبارزته بالذنوب وعلى مقادير تلك الذنوب يفوح منه ريح الكراهة فتمقته القلوب فإن قل مقدار ما جنى قل ذكر الألس له بالخير وبقي مجرد تعظيمه وإن كثر كان قصار الأمر سكوت الناس عنه لا يمدحونه ولا يذمونه ورب خال بذنب كان سبب وقوعه في هوة شقوة في عيش الدنيا والآخرة فكأنه قيل له ابق بما آثرت فيبقى أبدا في التخبيط فانظروا إخواني إلى المعاصي أثرت وعثرت قال أبو الدرداء رضي الله عنه إن العبد لا ليخلو بمعصية الله تعالى فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر فتلمحوا ما سطرته واعرفوا ما ذكرته ولا تهملوا خلواتكم ولا سرائركم فإن الأعمال بالنية والجزاء على مقدار الإخلاص